وَإِذَا مَسَّنَاسَضْرُ دَعَوْ رَبَّهُمْ نِبِئَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقُوهُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَتَقُوَّ بِمَا أَتَيْنَا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 الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون الله الذي خلقكم ثم وزقكم ثم يموتكم ثم يحييكم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 أئد الناس اللي يديقون بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.